وقال الذين كفوا للذين آمنوا وكان خيرا ما سبقونا إليه وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة وهذا كتاب مصدق اللسان عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرا للمحسنين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 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء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 وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أُفْتِلكم ما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله والذي قال لوالديه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 وذكر أخاعا إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم النعيم قالوا أجتنا لتأثكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعذننا إن كنت من الصادقين. إن كنت من الصادقين.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 كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنهم في ماء إمكناكم فيه ولقد مكنهم في ماء فيه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 يا قومنا أجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءٌ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ ل_hُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءٌ هُلَاءِكَ فِي ضَلَالٍ